بوك تو بديسات بيات خمسة وخمسون خمسة وخمسون. العمل كيم بي براة ويت ما هي وظيفتك؟, ما هي وظيفتك؟ Мой муж по профессии доктор. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. <تصفيق> <تصفيق> أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل حتى منتصف النهار. Кутками <تصفيق> قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد لكن الضرائب مرتفعه لكن الضرائب مرتفعه استراخванне на الصحي مكلف والتامين الصحي مكلف Ким ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Я жадаю стаць أصبح مهندسا. اريد أن أصبح, أريد أن, أصبح أريد أن أدرس في الجامعة. اريد ان ادرس في الجامعة يا انا طالب متدرب انا طالب متدرب يا ازرابليا نيشمات لا اكسب الكثير لا اكسب الكثير يا انا اتدرب خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد هذا هو مديري رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل وعندي زملاء لطيفين لدي زملاء لطفاء У абед мы заўсёды ходзім у сталоўку. نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا. Я шукаю месца працы. ابحث عن وظيفه. Я ўжо год безпрацоўны. صار لي عام عاطل عن العمل صار عام عاطل عن العمل وفي هذه الكرينه زناتا في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل Зайдите, коли ласка, на сторонку www.book2.de и скачайте опошнюю версию.